Thank you. فيرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَنْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَأَرْضَى عائلا فؤنا فما لي فحدث بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي وَرَفْعَ لَنَكِ ذِكْرُك فَإِنَّ صبر وايلى ربك فرب